لآلاء القرآن. القرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذ يتلقى المتلقيان على اليمين وعلى الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عديد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفق في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها ساد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 i don't know what he either had here who feel that we should eat for the hari to قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلا للعبيد يوم نقول لجهنم يوم نقول لجهنم ما هن تلا وتقول هل من مزيد فَأَوُصِّلِي فَاتِحَ الجَنَّةِ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ هَذَا مَا تُوعَدُونَ لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ مَنْ خَشِيَ رَحْمَنَهُ بِالْغَيْبِ وَجَاءَ بِقَلْبٍ مُنِيبٍ وَيَخْرُجُونَهَا بِسَلَامٍ We'll be right